هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أ ج ل ا و أ ج ل م س م ى عنده ثم أ ن ت م تمتعون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 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لهم و أ ر س ل ن ا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم ف أ ه ل ص ن ا ه م بذنوبهم و أ ن ش ا ن ا من بعدهم قونا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاش فلمسوا بايديهم لقال الذين, كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا شح ر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أ ن ز ل ن ا ملكا لقضي ا ل أ م ر ث ملا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استه زئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في ا ل أ ر ض ثم انظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين مما في السماوات و ا ل أ ر ض كل الله كتب على نفسه ا ل ر ح م ة ليجمعنكم إ ل ى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا فهم ل اسماء يؤمنون وله ما وله ي ع ل ل قل ع ي م أ الله أتخذ و ل ي ا فاقر ا ل ح س ا ى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 في ي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان امسست الله بضر فلا كاشف له موسوعه بخير ف ا ل ق ا ه ر ف ل س ي ل ل ع ل و و ا ل ح ك ي م ا ل خ ب ي ر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 أ َ ن َّ ك ُ م ْ لتشهدون ََََُْ أ َ ن َّ مع َ الله ِ آ ل ِ ه أ ُ خ ْ ر ى قل ُْ لا َ أ َ ش ْ ه َ د ُ قل ُْ إ ِ ن َّ م َ ا هو َُ إ ِ ل َ ه واحد َِ و َ إ ِ ن َ ن ي بريء ٌَ مما َِّ ت ُ ن ِْ ه ُ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 ترى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اتركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا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 وفي آ م ا ن ه م وقرى و إ ن يروا كل ا ي ة لا يؤمنوا بها حتى إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن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 لعادوا ل موسوعه ن و إ ن ا ل ك ا ذ ب و و ن ق ا ل و ا إ س ي إ للعلوم ا حياتنا د ن ا ل بمبعوثين ق ا ع ل ا م ي ه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 حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة ب ر ت ه قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أ و ز ا ر ه م على ظ ه م أ ل ا شاء ما يزعون وما الحياه الدنيا إ ل ا لعب وله و ل ل د ا ء ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون أ ف ل ا ت ع ف ل و ن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 رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا و أ و ل و ا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءنا موسوعه ل ي ك إ ع ر ا ض م فإن ا س ت ت ط ع أ ن ت ب ت غ ي نفقا في ا ل أ ر ض أ و س ل م ا في ا ل س م ا ء ف إ ن استطعت أ ن تبتغي نفقا في ا ل أ ر ض أ و سلما في السماء فتائيا ب آ ي ة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض ولا طائر ي ط ي ر بجناحيه إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرصنا في الكتاب فالى ربهم ي ح ش و ن والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا صم وبثم في الظلمات من يشاء الله يضله ي د ع ل ه على ص ر ا ط م ي ت ك م ان اتاكم عذاب الله أ و اتتكم ا ل س ا ع ة أ و ي ر الله تدعون إ ن كنتم صادقين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 و اسماء و الله م يتضرعون الحسنى ك ن ق وزين له م الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكو ر ا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى إ ذ ا فرحوا بما اوتوا أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة ف إ ذ ا هم مبلسون فاقض عذاب ر ل قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 يصدفون. قل أ أ ر ي ت م إن أتاكم ع ذ النابلسي ب ا ل ل ا ل ق و م الاسلاميه ظ ل م و ن مرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آ م ن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم و العذاب بما كانوا قل لا موسوعه ا ل ن ا ب ل ه و ل ا أ ع ل م ا ل و ا و ل ا م إ ن ي ملك إن أ ه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 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقعد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين و َ إ ِ ذ َ ا جاءك َََ الذين ََّ يؤمنون َُُِ ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا ف َ ق ُ ل ْ سلام ٌََ عليكم ََُْْ رَبُكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه مَنْ كَتَبَ عَلَى أَنَّهُ عَمِلَ مِنْ س و ب ج ه ا ل ة ثم تاب من بعده و أ ص ل ح انه من عمل منكم سوءا ب ج ه ا ل ة ثم تاب من بعده وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ ر ا ي م وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ا ء الله الحسنى قُلْ إ ن موسوعه ا ل ن ا د ل س ي للعلوم الاسلاميه ل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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا ه ويعلم و ما في البر والبحر وما ت س ق ط من و ر ق ة إ ل ا يعلمها ولا حبه اسماء حبة في غ الله أ ر ض و ا ولا, ولا يارس إلا في كتاب رطب مبين و في و الحسنى ذ ي ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ي ب ع ث ك م فيه ليقضى اجل مسمى ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئهم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته سلوكا و ه مولاهم لا ي ف ر ن ثم ردوا إ ى ل ل الحق م أ ل ا له الحكم و أ س ر ع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات والبحر تدعونه, تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من من قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ ن ت م تشركون قل هو القادر على أ ن ي ب ع ث ع ذ او ب ا من ف ق ك أرجلكم م من أو أو تحت يلبسكم شيعا أ ويذيق ل ب س ك م شيعاً ي و بعضكم ب ا ت ب ع و ا كيف نصرف ا ل آ ي ا ت لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق ق ل س ت عليكم بوكيل لكل نبا مستقر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 ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن حسابهم ش و ل ك قال <تصفيق> <تصفيق> ع ل ه م ي س ت ق و ن وذري الذين استخدوا دينهم لعبا ولهوا وورثهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبتل نفسهم ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعبد كل عبد لا يؤمن موسوعه ل النابلسي للعلوم ا ب الاسلاميه أ ف ل ا د ع و ر م ن دون ا ل ل ه م ا ل س فهوه الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه إ ل ى الهدى قل ان هدى الله والهدى وامدنا لنسلم لربنا رب العالمين و أ ن أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و ا س ت ق و و ه وهو الذي اليه تحشرون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 و َ إ ِ ذ ْ قال ََ ابراهيم َُِ ل ِ أ َ ب ِ ي ه ِ اذ ر َ أ َ تتخذ ُِ أ َ ص ْ ن َ ا م ً ا الها ِ ذ ِ ن ِّ ي أ َ ر ا ك َ وقومك ََََْ في ِ ضلال ََ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 I'm موسوعه ا ل م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه أكبر فلما للذي فطر ا ل س م ا و ا ل أ س ي للعلوم ا أ ن ا من ا ل م ش ر ي ن و ه وفي ع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينه انزل به عليكم سلطانا ف أ ي الفريقين أ ح ق ب ا ل أ م س إ ن كنتم تعلمون الذين آل تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له ع ن ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان و أ ي و ب ويوسف ونوح وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيا وعيسى و إ ل ي ا س كل من الصالحين و إ س م ا عيل واليسع ولون و موسوعه ا ل ن ا ب ل ى ا للعلوم ن آ ب الاسلاميه ئ ه م و ر ت ه م و إ ن ه و ج ت ب ن ا م وهديناهم لا طراط م س ت ق ي م ذلك ه د ى ا ل ل ه يهدي به م ن ي س ا ء من, من ع ب ا د ه و ل و أشرفوا ل ح ب ط ع ن ه م م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن you موسوعه ا إ ن هو ا ب ل س ي للعلوم ا م ا ق ل ا ل ل ه حق ق د ر ه إذ قال أ ن ز ل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراصيت تبدونها و ت ر ف و ن كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب الأنفال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 هم على صلاتهم يحافرون ومن أ ظ ل م ممن ا ت ر ى على الله كذبا أ و قال أ و ح ي إلي أو ق الي أ و ح إلي ولم يوح إ ل ي ه شيء ومن قال س أ ن ز ل مثل ما أ ن ز ل الله ولو ت ر ى ئ د الظالمون في غمرات الموت والملائكه ب ا س ق و ا ايديهم اخرجوا أ م ي و موسوعه ا ب ل ن ب م ا كنتم ت ق و ل س ي للعلوم الاسلاميه لعلى الله غير الحق وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره و ت ر ك ت وما خولناهم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تخطروا فقع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله تاركو الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ف أ ن ا تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم ا ل ن د و م لتهتدوا بها في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 ف أ خ ر ج ن ا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها فينوال د ا ن ي ة وجنات من أ ع ن ا ب م و ت و ن و النابلسي م ه للعلوم الاسلاميه أثمر وينعف إن في وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصيرون بديع السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ا يكون له ولد ولم تكن له ص ا ح ب ة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم <كشفق> ذلكم الله ربكم لا اله إ ل ا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير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 ومن ََْ عني ََ فعليها ََََْ وما ََ أ َ ن َ ا عليكم ََُْْ بحفيظ ٍَِ وكذلك ََََِ نصرف َُُِ ا ل ْ آ ي َ ا ت ِ وليقولوا ََُِ درست ََْ ولنبينه َََُُِّ ب ِ ق َ و ْ م يعلمون َََُْ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 وما أ ن ت عليهم ب و ج ي ل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينوا مال كل أ م ة عملهم ثم إ ل ى رب نرجعهم ثم الى رب نرجعهم فينبئهم بما كانوا واقسموا ََ أ بالله جهد ََْ أ َ ي ْ م َ ا ن ِ ه ِ م ْ ل َ إ ِ ن ْ جاءتهم ََْْ آ ي َ ة ٌ ليؤمنن ََُُِّ بها ِ قل ُ انما َ ا ل ْ آ ي َ ا ت ُ عند َِْ الله َِّ وما ََ يسعركم ُُُِْ أنها ن إذا جاءت لا ي ؤ م ونقلل و ن افئدتهم وابصاءهم كما لم يؤمنوا به اول مره كما لم يؤمنوا أ و ل م ر ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمه م الموتى وحشرنا عليهم ل ا ذ ا كانوا ب ل شيء ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي, يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه وليرضى فاخبروا وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتريحك من وهو الذي انزل إ ل ي ك م الكتاب مفصلا والذين آ ت ي ن ا ه الكتاب يعلمون أ ن ه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض عن سبيل الله ان ل ل ه يتبعون إلا وإنهم إلا الظن يخلصون ربك هو أ ع ل م من يضل عن سبيله و أ ع ل م به فأكلوا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ك م أ ل ا ت س ل و ا م م ا ي م علي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا نذكرتم اليه وان كثيرا ليضلون لاهوائهم بغير علم ن ربك هو أ ع ل م بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يلك ُ اسم الله عليه وانه لفزق وان الشياطين ليوثون الى اولي ل ا ل ب ا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 لينكروا فيها وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آ ي ة ق ا ل و ا ل ن نؤمن حتى نؤمن مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل لسانه ل ا سيصيب الذي لاجراه صلاه عند الله وعذاب م ا كانوا يمكون فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أ ن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ك أ ن فما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون و ه ذ ا صراط ربك مستقيما قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعثنا ببعض وبلونا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين في ها إ ل ا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس أ ل م ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي ق ص و ن عليكم آ ي ا ت ي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا ذلك ان لم يكن ب ك مهلك لقراب ظلم واهدها واثنون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 فقالوا هذا لله ل ز ع م ه م وهذا لشركائنا فما كان ل ش ر ك ا ئ ه م فلا يصل إ ل ى الله وما كان لله فهو يصل وكذلك زين لكثير من المشركين ق ت ل أ و ل ا د ه م شركاءهم ل ي ؤ د و م وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعل وقالوا هذه أ ن ع ا م وحرث ح ج ر لا يطعمها إ ل ا من نشاء بزعمهم و أ ن ع ا م حرمه ان ح ه م على أ ز و ا ج ن ا و إ ن يكون ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إ ن ه حكيم عليم قد خسر الذي ق ت ل و ا س و ا ع ه م النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م كانوا وهو الذي أ ن ش أ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله و ا ل موسوعه النابلسي ه متشابه ع ل و م ثمره الاسلاميه ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ا د ذكرين حرم أ م الانثيين أ ما اشتملت عليه أ ر ح ا م ن ئ و ن ي ب ع ه النابلسي كنتم ل ل بثنين و م ن الاسلاميه ب ق ر ي ن ح أ م ا اشتملت عليه ارحام الانثيين أم كنتم شهداء اذ وصاه الله بهذا فمن أ ظ ل م ممن اضطر على الله كذبا إ ل ان ا ل الله س بغير ع م إن ا ل لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طاع يطعمه إلا الا ان يكون م ي ت ة أ و دما مسكوحا او لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا الا لغير الله به فممك الرضا ي ر ب ا ه ولا ع ا د فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه ما إ ل ا ما حملت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 سماء. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون إ ل ا الظن وان انتم إ ل ا تخوفون ر ن قل ل ل ل ه ا ح موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ش ه د م ولا تستبع اهواء الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة وهم بربهم يعدلون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 نرزقكم و إ ي ا ه م ولا تقربوا ا ل ف و ا ح ش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ذلكم وصاهم به لعلكم تعتلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أ ح س ن حتى يبنوا اشده واوحى الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا مسعدا واذا كركم فاعدلوا ولو كان دائما وبعهد َِِ الله َِّ أ َ و ف و ا ذلكم َُِْ واصطاكم َْ به ِِ لعلكم َََُّْ تذكرون َُ وانها صراطي َِ مستقيما َُْ فاتبعون َ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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك م فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون أ ن تقولوا انما أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن ب ر ا س ت ه م لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن فضله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 إلا م و س ت ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة أو يأتي ر ب ك أو ي ي ب ع ض آيات ربك ي و م يأتي ي بعض آ ا ت ربك ل ا ينفع ن ف س إ ي م ا ن ه ا ل م ت ي ه آ م ل ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل انتظروا انا هم تظرون إ ن الذين ف ر ق و ا دينهم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 موسوعه ا و م ن ج ا ء ب ل س ي للعلوم ا ه ل ا ي ظ ل م و ن ق ل إنني ا ن ي ه رضي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي عالمين لا م ر س و ع ه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ولا تكسب كل نفس إ ل ا عليها ولا تذر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنت م موسوعه النابلسي ل ل ع بعضكم ف و ق بعض د ر ج ا ت ل ي ب ل و ك م ي ه من درجات ليبلوكم فيما آ ت ا ك م إ ن ربك سريع العقاب و إ ن ه ل غ ف و ل رحيم